ولن تغضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يكلونه حق تلاوته أولاد ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضل ظلتكم على العالم، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاع. ولا يقبل منها عدل ولا تنفع غش ولا هم ينصرون وإذا بثلا إبراهيم رَب بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين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 يَا رَبِ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأومت قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبأس المصير.